قال لما غلوا في الصالحين وهذه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أساس المشكلة قد قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو ولاسيما في الصالحين هو أعظم أسباب الألفساد والوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى ومن المعلوم أن للصالحين مكانة في نفوس الناس ومنزلة في قلوبهم اكتسبوها عبر أيام طويلة عاشوها مع الناس بالأخلاق الفاضلة والآدام الطيبة والمعاملات الحسنة والدعوة إلى الخير فأصبح لهم في قلوب الناس مودة وأصبح لهم إلى نفوس الناس قرب ومكانة والشيطان وجد هذا مدخلا وجد هذا مدخلا على الناس لصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن التوحيد الذي خلق لأجله فكان من أمره أنه لما مات عدد من الصالحين في قوم نوح وهم خمسة ذكرت أسماءهم في القرآن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لما مات هؤلاء الصالحون وقد كانت لهم في نفوس الناس مكانة علية ومنزلة رفيعة اتى الشيطان إلى اقوامهم بعد وفاتهم ونفوسهم متاثره بفقدهم فدعاهم إلى امرين دعاهم إلى العكوف عند قبورهم أي البقاء الطويل والمكث الطويل عند القبور وبدأ معهم هذا الأمر بنية أو بقصد تذكر هؤلاء الصالحين وتذكر فضائلهم وتذكر دعوتهم وتذكر نصائحهم فدعاهم إلى العكوف أن يبقى عند قبر الرجل الصالح وقتا طويلا وقتا طويلا والقصد في هذا الأمر في بداية الأمر هو أن يذكر قال لهم لا يليق بكم أن يموت وتنسونه تنشغلون بمصالحكم وحاجاتكم بل تخصصون اوقاتا تمكثون فيها مكتم طويلا عند قبورهم وتبقون بقاء طويلا عند قبورهم من أجل ذكر فضائلهم ذكر دعواتهم ذكر نصائحهم ذكر مآثرهم إلى غير ذلك هذا الأمر الأول والأمر الثاني دعاهم اليه بعد الامر الاول ان يتخذوا لهم تصاويرا لانه ربما يشق عليهم في كل مره او يتكرر منهم الذهاب الى القبور والحكوف عندها فارشده الى امر اخر وهو ان يتخذوا لهم تصاوير تحقق له لهم نفس الغرض وهو بقاء ذكر هؤلاء وبقاء الصلة بهؤلاء وعدم نسيانهم قد تتخذون لهم تصاوير تصاوير وتكون هذه التصاوير قريبة منكم تكون مع الإنسان في بيته وتكون في في تجارته تكون في طريقه. تذكركم هؤلاء الصالحين فأرشدهم إلى هذين الأمرين العكوف عند قبور الصالحين واتخاذ التصاوير لهم وترك هذا الجيل اكتفى مع هذا الجيل بهذين الأمرين وتركهم إلى أن مات هؤلاء واندرس العلم فأتى إلى الجيل الذي بعده وهذا يستفاد منه أن الشيطان اعاذنا الله وإياكم منه طويل النفس في دعوته طويل النفس يعني ممكن يضع الغرس الآن ولا يطلب ثمرته إلا بعد مئة سنة ما عنده مشكلة يضع غرس الآن وتكون الثمرة ليس للجيل القادم ولا الجيل الذي بعده ما عنده مشكلة فعنده طول نفس في في في دعوته وإضلال الناس عن دين الله تبارك وتعالى ولهذا اكتفى مع الجيل الأول بهذين الامرين ثم لما مات هؤلاء ودرس العلم ونسي وقل في الناس العلماء جاء للجيل الذي بعدهم وقال لهم اتدرون لما كان اباؤكم وأجدادكم يعكفون عند تلك القبور ولماذا كانوا يتخذون لها التصاوير هل تعرفون السبب؟ إن السبب بذلك أنهم كانوا إذا استغاثوا بها وغيثوا، وإذا سألوا بها أعطوا فأدخلهم من هنا ومن هذه البوابة على الشرك ولا يزال الشيطان ماضيا في الطريقة نفسها في ادخال الناس إلى الشرك من الباب نفسه مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الأمر في القرآن وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنه إلا أنه لا يزال اناس كثيرون يدخلون إلى الشرك من البوابة نفسها ومن الطريق نفسه العكوف عند قبور الصالحين واتخاذ التصاوير لهم اتخاذ التصاوير لهم وإذا فتشت فيما يقع فيه الناس من شرك في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان لو فتشت عن أعظم سبب له تجد أنه من خلال هذين الأمرين العكوف عند القبور وهذا ينتظم تشييد القبور وزخرفتها وضع الستور عليها والأشياء التي تدعو الناس إلى العكوف عندها والبقاء واتخاذ التصاميم. ولهذا خصهم النبي خص هذين الأمرين بالذكر في احاديث كثيرة مثل حديث علي قال عليه الصلاة والسلام لا تدع قبرا مسرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها خص هذين الأمرين بالذكر قال أيضا في الحديث الآخر أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح عكفوا على قبره وجعلوا له تلك تلك التصاوير او كما قال عليه الصلاه والسلام فذكر هذين الامرين قال في نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين غلو في الصالحين بالعكوف عند قبورهم واتخاذ التصاوير لهم ومن ثم التوجه إليهم بالسؤال والدعاء وطلب الغوث والالتجاء قال لما غلوا في الصالحين ود وسوا وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه الأسماء الخمسة جاءت في موضع البدل من قوله في الصالحين فتكون تقرأ مجرورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بدل من قوله في الصالحين بدل من قوله في فالصالحين الذين غلا فيهم قوم نوح هم هؤلاء الخمسه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فهذه الأسماء الخمسة اسماء رجال صالحين والطريقة التي صار الناس إلى عباده هؤلاء الصالحين من دون صار الناس بسببها الى عباده هؤلاء الصالحين من دون الله هي التي شرحتها قبل قليل قد قال الله عز وجل في سوره نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا فهذه الأسماء الخمسة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما وغيره أسماء رجال صالحين أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام لما ماتوا عكف الناس على قبور واتخذوا لهم تصاويرا إلى أن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى العجيب في الأمر أن هذا أول شرك وجد وهذا مدخله وهذا سببه وبعث أول رسول وهو نوح عليه السلام إلى أهل أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعث لتحطيم هذا الشرك وبيان بطلانه ومضى في قومه داعية إلى التوحيد محدرا من هذا الشرك مضى فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا إلا فرارا فمضى فيهم سنوات طوال وعمر مديد يدعوهم وهم مصر وهم مصرون على هذا الشرك إلى أن أمر الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك وأخذ يصنع الفلك ويمر به قومه ويصخرون منه لأنه يصنع في الصحراء فكان قوم كل ما مروا به سخروا منه ثم أذن الله سبحانه وتعالى للأرض فأخرجت الماء وأذن للسماء فنزل المطر حتى طغى الماء على الأرض وغطى الجبال ولم ينجو من الماء إلا من كان في السفينة إلا من كان في السفينة وأصبحت السفينة مضرب مثل في الحق ولزومه مثل ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق فلم ينجو إلا من ركب السفينة وعم الأرض وعم الماء الأرض وغطى الجبال وهلك كل من على على وجه الأرض وقد ذكر في كتب التاريخ أن هذه الأصنام الخمسة مع الطوفان والمياه حملت المياه هذه الأصنام وألقتها في جدة ألقتها في جدة على شاطئ البحر وغطتها الرمال وغطتها الرمال وبقيت مدهونة إلى أن جاء في زمن ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت ليس بطويل عمر بن لحي قد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في النار يجر قصبه في النار وقال هو أول من سيب السوائب وجاء في بعض الروايات أنه أول من غير دين إبراهيم وذكر أن لعمرو بن لحي رئي من الجن وكان صاحب كهانة فأتاه رئي من, من الجن وهتف به أن اذهب إلى تهامة بالحفظ والسلامة تجد بها وذهب الى الى جده تجد بها اصناما معده خذها الى العرب وادعوا ادعوهم اليها ولا تهب الى اخر ما ما سمعه فذهب الى جده وحفر عن تلك الاصنام وجاء بها ودعا اليها العرب فاجابوه وعبدوا نفس الأصنام ود وسواع ويغوث ونسر وأضافوا إليها أيضا أصنام كثيرة وقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في البيت وحول البيت ما يزيد على 360 صنما وكان يكسرها عليه الصلاة والسلام بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكسر الأصنام ومن جملة الأصنام التي كسرها عليه الصلاة والسلام هذه الأصنام الخمسة ولهذا قال الشيخ فأوله نوح أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخرهم وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أي المعبوده على عهد نوح عليه السلام وهي صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ولهذا يقول الشيخ محمد بن ابراهيم في تعليق عظيم له على هذا الموضع يقول فانظر إلى آثار الشرك وعروقه فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزال وتمحي متى تزال وتمحي هذه الأصنام التي وجدت متى كسرت وجدت قبل زمن أول رسول يبعث وبعث للتحذير منها ولم تكسر إلا في زمن آخر رسول ولهذا قال فانظر إلى آثار الشرك وعروكه إذا علقت متى تزول وتمحي فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكسرها فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد فإن نوحا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونهارا سرا وجهارا أخذ ألف سنة إلا خمسين عاما ما أجابه إلا قليل ومع ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله ومع ذلك تلك الأصنام الخمسة ما زالت حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكسرها قال فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله كيف أن أصنام عبدت على وقت أول رسول وما كسرها إلا آخرهم هذا كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى